جانا ابن غزير علوما يا ملوك الهلال بدوما مشتبه جنا بغزير علوما يا ملوك الهلال بدوما ايشانو طولت طولت ايشانو طولت مثل البدر جانا غورلت ام زهره غورلت ام زهره وختبشارت بالحال فاطمه الزهراء فاطمه الزهراء وتحت الكس ضمها الهادي بصدرا الهادي بصدرا هي الله, هي الله, هي الله, هي الله, هي الله wal farah badi wa qabli واقاه من جبل نيلوح من جبي نيلوح نيلو أثر الشذا الفواح من عبير يفو من عبير يفو ما يا ما بلسم المجروح بل سم المجروح الله <تصفيق> الله تمشيد باسمك تهتدي بعلمك تاخذ بحلمك ضاير الأمة, الامه يا شاعنور قدر منثور يا هذا علي وحسن صفحه خدوده صفحه خدوده اطر سعد لا من شذ ورودا من شذ ورودا نهر الكرم منثاه من فضل جوده من فضل جوده شيعة وصحبة كل من ا دان صحبه من يحبك يهتن بشربه ساعه الغربه ساعه الغربه يشع نور قدر منثور يشع نور قدر منثور مجتمعنا غفير علومه يا ملوك الهلال بدوا مجتمع قبل الجوده ما عرفنا الجود ما عرفنا الجود لا لا عطر عود ما تعطر عود الطرعود, الطرعود لونا كرم ايده ما ذهب لورول ما ذهب لورول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 aldo